وعلى مال إتيرف حتى البلا بالغردت كل الحماج اصبحت إيه يا الله يا وعلى مال that يا الله يا الله ما يخليف العهد القديم يا الله يا الله طبعهم ربي علي يا يا روحي وقلبي والجسد I'm yeah. I did. But